كانوهم أشد منهم قوها واثارا في الارض فأخذهم الله بذنوبهم فاخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم من الله من واق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 وقال الذي آمن يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب مثل داب قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم وَمَا ٱللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِّلْعِبَادِ وَيَا قَوْمِ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ يَوْمَ ٱتَّنَادَىٰ يَوْمَ تُولَّىٰ ٱلْمُدْبِرُونَ مَا لَكُمْ مِّنَ ٱللَّهِ مِن عَاصِمٍ وَمَن يُضْلِلِ ٱللَّهُ فَمَا لَهُۥ مِن هَادٍ وَلَقَدْ جَآءَ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 وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي ابلغ الاسباب اسباب السماوات فاطلع الى اله موسى وانني لاظنه كاذبا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 إنما إن هذه الحياه الدنيا متاع وان الاخره هي دار القرار يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآفرة هي دار القرار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 تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس له لي علمه وأنا أدعوك إلى العزيز الغفار لا جرم أن ما تدعونني الى ليس له دعوه في الدنيا ولا في الاخره وانما ردنا الى الله وانما وان المسرفين هم أصحاب النار فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد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 وَإِذْ يتحاجون في النار فيقول الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعاً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 قالوا أَوَلَمْ تك تَأْتِيكُمْ رُسُلُكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا بَلَى قَالُوا فَدَعُوا وَمَا دعاء الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ظَلَالٍ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 وقال ربكم ادعوني استجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين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 أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِ اللَّهِ أَنَّا يصرفون الذين كَذَّبُوا بالكتاب وبما أَرْسَلْنَا به رُسُلَنَا فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ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 فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا سُنَّةَ الله التي قد خلت في عباده وخسر هناك الكافرون